saw saw safufakum wa tarasu Allahu akbar Allahu akbar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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضار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 وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان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 كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم مثلًا. كَمَذُومَةٍ فِي النَّاسِ عَلَى ذُمِّهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلَاؤُنَا زِنَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنَ الطِّبِّ إِنَّمَا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحاب وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من أسرى القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهاض لهم عقبة